واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخلة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء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 جيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ويضع عنهم أثقالهم وأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا أمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي إلى الذي يؤمن بالله وكلماته لِتَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْزِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا وَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى فاستاه قومه أن اضرب عصاك الحجر فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظرمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ولقلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم لَنَزِيدَنَّ الْمُحْسِنِينَ وَلَبِثَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كانوا وَسألهُمْ عَن القَويَةِ التي كَانَت حاقِرَةَ الْ البَحرِ إذّعدُونَ فِي السَّبتِ إِذَّاتِيهِم حتَانُهُم إذ يَعدُونَ فيِي السَّبةِ إِذاتِيم إتَانُهُم يَوْومَ سَبتم شُرَّّع وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ل تَاتِيهم يَذَلكَ نَبْلُغُم بِمَا كانَوا يَسُكُون وإذ قال تمة منهم لم تعيغون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أرجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ضرموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ماله وعنه قلنا لهم كونوا فلما عتوا عن وما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قلدة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع وَإِنَّهُ وإنه لغفور رحيم.